ان كان كرؤى انكم مقام واتذكروا بآيات الله فالله تاون ك أَأَنَمَّائْتَ وَكَلْفُ فَأَجْمِئُ أَمْ مَنْ كُمْ وَشَوَّكَ أَكُفُّ مَنَكُنْ أَمْ مُكُمْ أَنَيْكُمُ ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إليها ولا تنظرون فإن ما سألتكم من أجل إن أجل يأتي ومن فِي الْفُلْكِ பில்கு